إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره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 وَإِذْ أُنْزِلَتِ السُّورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ فَاسْتَأْذَنَكَ أُبَيُّ بْنُ فَلْقٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ